صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الزمال وأكثرى صلى عليك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مذعوث بخير رسالة للنس يا خير الأنام وأطهر نفذك بالأرواح وهي رخيصة ونحرب الغرب الدنيئ الأغبرة يا خير مبعوث بخير رسالة للنس يا خير الأنام وأطهر نفذك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغربان دنيئاً أغبراً لا لن يضرك شتمهم وسبابه والله جل جلاله قد طهرا فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثر لا لن يضرك شتمهم وسبابهم والله جل جلاله قد طهرا فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثرا كلب مشى في شطه وتعثرا قد وتعثر الله يا خير الورى تعدد حبات الثمان وأكثر صل علىيك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى صل الله في علياء نصح داعي لادان وكبر يا ربي صلي على النبي وآله ما فض نبع بالجداول أوجرا صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فض نبع بالجداول أوجرا يا رب صل على النبي محمد